فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنة ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم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 شيء. كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون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 يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين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 ما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم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 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاذْبَحْهُ وَإِذْبَارًا النُّجُوم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا وَلَّى صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نسلة أخرى عند سدرة المنتهى ها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأ من آيات ربه الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِفَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ظِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ وآبا الله بها من سلطان إن يتبعون الظن وما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 من نطفة إذا تمنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى, وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وَثَمُودٌ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمُ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ مِّن أَظْلَمَ وَأَطْغَوْا وَالْمُفْتَرَكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتوحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدون